الحمد لله رب العالمين ولاكثروا من المتقين ولاعوذوا من الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله اجمعين الله محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فنبدا في باب صفه الصلاه هذه رساله ذكرها يعني هي تعتبر رساله كانت جوازا من هذا سؤال موجه اليه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الجازم سلام الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. لدي سؤال يحيرني كثيرا وارغب من سماحتكم التكرم بالإجابة عليه بالتفصيل وجزاكم الله خيرا السؤال انا فتاه مسلمه ملتزمه طبعا هنا قولها ملتزمة هذا فيه نظر لان الالتزام لا يصح بدونه الإسلام لأن الالتزام معناه أنني اعتقد أن الاحكام الشرعيه تلزمني التزام الاحكام الشرعيه لا يصح الإسلام من دونه ولهذا نقول باعتبار باعتبار هذا التهم الصحيح من ليس ملتزما ليس مسلما لماذا؟ لأن الذي ليس ملتزما يعني يقول هذا لا يلزمني صحيح قال شخص يشرب الخمر هذا ملتزم او غير ملتزم قد يكون ملتزم قد يكون ملتزم يشرب الخمر وملتزم بمعنى ماذا بمعنى انه يعتقد ان حكم تحريم شرب الخمر يلزمه لكنه يعصي لكن ملتزم بالحكم أو ينكر الحكم ملتزم أو كافر لا يعتقد ملتزم يعني يعتقد انه يلزم هذا معنى الجزاء فهذا ولهذا ما يقول الشيخ السعدي في الكلام على الحكم بغير ما انزل الله فيقول ومن ترك ومن ترك التحكيم تفسير سوره النساء وتفسير قول الله تعالى فلا ربك الا يمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم يقول ف ومن ترك التحكيم المذكوره غير ملتزم له فهو كافر ومن تركه مع التزام فله حكم امثالهم مع العاصين اذا قد تترك الحكم بما أنزل الله مع التزامك الحكم بما أنزل الله يعني تعتقد ان الحكم بما أنزل الله يلزمك طيب في الواقع انت تحكم بما أنزل الله او بخلاف ما انزل الله هو يحكم بخلاف ما أنزل الله لكن يلتزم الحكم بما أنزل الله بمعنى يعتقد انه ماذا يلتزم ولهذا التعبير الاصح هو انه قال ماذا ان فتاه مسلمه مستقيمه يعني باعتبار الظاهر باعتباري الظاهر والا فالاستقامه الكامله لا يعرفها المطمئن نفسه صحيحا أو ليس صحيحا يعني انا جريت نفسي انني مثلا لا انشر يعني لا افعل المحرمات أو لا اتعمد المحرمات واحرص على اداء الواجبات فهنا قد اقول انا من قبل كنت أفرط في هذا مثلا اذا شخص كان هكذا كنت أفرط في هذا واستقمت فا محمد شعرا وسقم كنت هكذا واستقمت المهم علل ان لا دلاله المعا على كان كن نعم فكنت مثلا آآ آآ كان مثلا يترك الصلاه يعني على قظون على قول ب عدم كنت تترك كان, كان, كان مثلا يدخن كان يفعل الامور المحرمه ثم استقر طبعا كونه يفعل هذا هل يخرجه من الإسلام ها اذا كان ملتزما لا يخرجه من الاسلام كيف كان ملتزما يعني يقول لا الاحكام الشرعيه تلزمني وانا مقر بها لكن اذنوب ومعاص منتبهون طيب قالك بروتوكول انا فتاه مسلمه ملتزمه اعمل الخير واتجنب الشر هذا هذا الذي تفهمه من الالتزام أي الاستقامه باعتبار الظاهر انها لا تعمل الخير ولا تفعل الشر متعمده إلا أنني لم اقم الصلاة وذلك <تصفيق> <تصفيق ترى ولا هذا ألك مثل كثير من الناس يقولون الحمد لله كل الأمور عندي صارت منظمه فقط الصلاه زائل وذاهب ابدا بقي, بقى, بقى, بقى الى تركه الصلاه <تصفيق> ما الذي يبقى وذلك بسبب الحيره حيث إن الناس في العراق منقسمون إلى قسمين قسم يدعى شيعة والقسم الآخر يدعى سنه وصلاه كل منهما تختلف عن الاخر وكل منهما يدعي أن صلاته هي الاصح وانا ان صليت مع قسم الشيعيه او السني فان الوسوسه لن تفارقني لهذا ارجو ان تفيدني عن الصلاة من الوضوء وحتى التسليم طبعا هناك سؤال يعني هذا ينبغي ان تحاول أن تطرح عليها انت من أين جئتي يعني ولدت نفسها في الشارع الذي في الوسط بين السنة والشيعة فلم تعرف اين تذهب صحيح يعني او هي شككت كانت على أحد المذهبين وشككت فطبعا واجبك إذا كنت تحاور شخصا هكذا يعني يعتقدوا هذه العقل نقول انت اصلا كيف كان امره كيف كان كذا وكذا كان الامر من كذا تحاول بفهم وجرايه ان تبين له مسلكه المسلك القويم لان ربما كانت في الاصل سنيه لكن جاءها ناس شككوها وقالوا تعالي تعالي صلي معنا مع, مع الشيعة فصارت احيانا تتردد واحيانا تحن إلى الاصل فصارت تقول انا مشككه صحيح وربما كانت هي شيعية بتشوف كيف كتب العكس لها بعض اهل السنه تعالى تعالى يوصلني معنا اذا ينبغي أن يبين لها ان نحله الاولى نحله باطله ينبغي لها ان تعرض عنها وما الى ذلك لذلك تقول لها هذا أن ان تفيدني عن الصلاة من الوضوء وحتى التسليم في ادشاح بسم الله الرحمن الرحيم ألا كل حال أن الحمد لله يعني هو نتيجة هذا السؤال كذا هذا جواب الذي فيه بيان الوضوء الصلاه يعني فيها هذه الرساله فيها تفاصيل لا توجد في الرسالة المتداوله التي هي كيفية صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ابن قال بسم الله الرحمن الرحيم حد هذه الرساله تلك المشهورة المتداوله لم تثبت في هذا الكتاب لم تثبت لنا مشهوره تثبت هذا الذي هذا لنا الذي اثبت قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه واما دعوا اسال الله لك ولجميع اخواتك في الله التوفيق والهدايه لسوادايه البدايه بعض الياء فامرغوف والبدايه واوصيك اولا باللزوم ما عليه اهل السنة والجماعه وان يكون الميزان ما قال الله ورسوله الميزان هو كتاب الله العظيم القران نصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احاديثه وسيرته عليه الصلاة والسلام واهل السنه هم اولى بهذا وهم الموثقون لهذا الامر ومصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واتباعهم باحسان وعند الشيعة اغلاط كثيرة واخطاء كبيرة حسب الله لنا ولهم الهداية الهدايه حتى يرجعوا الى الكتاب والسنه هنا هذا الدعاء اذا ما ارد ان يدعو لهم ليس كمثل بعض الفويقيين وله وله رساله تخصص رساله ماجستير في الكلام عن الجرح والتعديل عند اراقد يعني يرد عليهم ثم بعد هذا يأتي يتكلم عنهم ويقول الشيعة الاماميه أو اخواننا من الشيعة انهم يغفر الله لنا ولهم لهم ايش هذا الكلام باقي يقول اخواننا من النصارى غفر الله لنا ولا فانت هؤلاء لا غفر الله لنا ولا لكم المشركون لا يدعى لهم بالمغفره ليس كذلك والرافضه المشركون ايضا مما يشيع عند كثير من الناس انهم يقولون انا نحن لا نحكم على عوام الراتب هذا لانكم لا تدرون ما يقولون لا فلان من, من العلماء لم يحكم عليهم هذا لانه لا يدري ايضا لم ينتبه تقول عالم كعالم كبير لكن ما در هذا الحكم ما قرره عالم كبير لكن لم يحدد هذا الحكم صحيح والا فالان عمه الرافضه هل هم حتى العوام هل هم جهله الجهله الذي يكون معه المرء معذوره ها هل الامر هكذا لا يقول الناصبيه والوثابيه وكذا وسنقتلهم الآن هذا الاسلامي لما يفتي بالجميع بالخروج لمقاتله المنتسبين إلى الصن بغض النظر عن داعش وغاب داعش وما الى ذلك يجيش الجيش كل اجل ان يحارب اهل السنه والجماعه وياتي امرتضى القزويني رجل في التسعين أو ربما جاوز قرب التسعين او ربما تجاوز قارب ال90 او تجاوز في الصحن الحسيني في صحن الحسيني في قبله اتلبس الانامه على والعباءه تحت لباس عسكري ويكون هذا السلاح معي والكل يقف رجس استجابه لامر المرجع الكبير على السستاني 90 سنه والدبس العسكري اي يقوم ان اجاء اذننا والله هل فعلوا النص هذا مع الامريكان ربعه هذا عشره هذا مع الامريكان ها والسستاني لما كان في وقت صدام قبل ان ينزل صدام قد دعا الى المقاومه سقط صدام دخل الامريكان قال لا, لا تقاوم فهمت خاف الان الدوله صارت لهم الدوله ال العراق صارت لهم خشو انهم ماذا انهم يبعدون خصوصا الذين يعني يظهرون في الصوره يقولون لهم ايش داعش دخلوا فيه كان يقتلون الناس من المسلمين وال السنه الرافضه دخلوا في اذابك وذبحوا ناس من في العساكر تركوا الاذابك وهربوا ولا حد فخاضوا يذبحوا فهمت فتقالت العساكر الجند الرافضه والانسره والاليات والسيارات والاسلحه والاجهزه وفروا فرارا هكذا خوفا ذعرا حرباً فقالوا لا لنا بد ان يقاتل الجميع واحشد الجنود واحشد القطائع لاجل حرب مد حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هذا عوام التضامن عندهم هذا حتى تقول هذا لأجل مجتمعات الاحتكاك لكن هناك ناس في ايران حتى في ايران تجد العادي عندهم شخص يقول يقول البعض من سافر إلى ايران يقول في الطريق يقف في السائق التاكسي السلام العام زحمه يسبوا ابو خليفه كان عندنا هنا السائق التاكسي ربما فيما مضى الان ربما يخافون لكن فيما مضى كانوا يسبونا نادرًا مثلا حسين مبارك واشد من بكره يسبونا مرسي صحيح انا لا اخشى ولا يسب واحد لكن لا يسبوا لأن. حدث انهم ايش في اطار سنيا بالاصل لكن هؤلاء الاطار عندهم ماذا يسبون من فريط هؤلاء يستغفر لهم ولا يقال اخواننا الاخواننا الشيعة اخواننا اخوانكم انتم اخوانكم أنتو ونحن لا لا نتمنى الضلال لا نتمنى الضلال لا لا كنا وانا شخصيا كنت اتمنى لو كان ضابطته او لو كان الشيعة ضلالا المسلمين انا كنت اتمنى يعني الا يكونوا ماذا كفرة المشركين لكن ماذا افعل إذا كانوا كفرة المشركين احكم هكذا ماذا اصنع انا قل لي يعني احكموا بالاسلام كما انا انا اجعله مسلمين وهم ليسوا كذلك هؤلاء الافاضل في المنطقه الشرقيه في السعوديه في المدارس الرسميه يدرسون الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد والاشياء التي كثير من ادعياء السلفية الذين يقال عن بعضهم علماء ما درسها الى الان عواصم درسوها في المدارس صحيح المدارس الابتدائيه والاعداديه وهذا الذي موجه الذي هنا هو يقول اخواننا لانه لم يدرس هذا صايم هم هناك درسوا هذا وما زالوا رافضه وطبعا يسلم منهم من يسلم يستنوا انا يعني رايت هناك ان من هؤلاء يعني موجودون وبعضهم كتاب وبعضهم سجل والى اخره هل هؤلاء هل هؤلاء يقال إنهم مسلمون وغفر الله لنا ولهم اعوذ بالله فلو عند الشيعة اغلاط كثيره واخطاء كبيره طبعا ترى ان الشيخ يتكلم بهذه هذا التعبير لاجل ماذا لاجل ان هذه المراه جاهله جدا كما ترى فيتكلمها بما يناسب فحننا معي انا الآن شخص هذا رافضي انا اريد ان اتكلمه في شيء فلما ابدا اقول له انت انت شكلك راقيضي شكلك كافر ومشرك لعنه الله عليك وعلى امثالك لا يناسب إذا كان مقامه اذا كان المقام مقامه دعوه شخصية خصوصا صحيح فانا قد يعني ايش نسال الله لنا ولهم الهدايه حتى يرجعوا الى الكتاب والسنه وحتى يدعوا ما عندهم من البدع فننصحك ان تجتزمي ان تلتزمي معرفه السنه والجماعه وان تستقيمي على ذلك حتى تلقي ربك على طريق احرس على طريق السنه والجماعه نسال الله سبحانه وتعالى ان يحيانا على المعتقد الحق وان يميتنا عليه انما يتعلق بالصلاه فالواجب عليك أن تصلي وليس لك ان تدعيها لانها عمود الاسلام والركن الثاني اركانها العظيمه وهنا من الخلل الذي عند كثير من الناس يعني انا الآن اشكك هل هذا صواب أو هذا هو الصواب طيب انا ماذا اصنع انا اذا هنا قدر مشترك يعني انا ليس انا اقول احصاب اما هنا او هنا اليس كذلك طيب هناك اولا قدر مشترك اذا احافظ عليه هذا اولا ثانيا انا ابحث عن الحق لكن هل العلاج ان نحترض ان هذا الشيء هو جيد او هذا الشيء هو جيد ماذا افعل ها تركت الاثنين وتركت طلب العلم وتركت الدين وتركت ال... هذا بعض ليش بعض الناس اللي جاء لي هيك هذا بيفكر انا عندي شيء عنده بننظر انا عندي هذان الشخصان اختلفا ها انظروا اصلهم ها؟ واضح يعني ان هذا ياتي موسى يقول انا شيخي فلان والثاني الثاني ياتي يقول لهم انا شيخي فلان ايضا انا أنظر من الذي هو على طريقه فلان هذا من الذي على من اجل من الذي يتمسك بأصل الحق ومن الذي يدعي حتى أصل إلى الصواب واضح ام ليس لكن هل العلاج انني ارى الشيخين يختلفان ان انا على طريقتي هذا وعلى طريقه اقول ساترككما وشيخكما واصلكما وانجكما وكل ما عليه طبعاً هذا يحصل من منكفنا من الناس بسبب ماذا؟ بسبب انه ليس حريصا على اتباع الحق ولا التمسك به. ليس حريصا على اتباع الحق والتمسك به. وايضا الذنوب والمعاصي حوائل. الذنوب والمعاصي حوائل بين الإنسان وبين الحق. وبحسب ما عند المراه وبحسب ايضا ما عنده في اثيانه الذم. صحيح وربما شخص يرتكب ذنوبا قليله لكنه مصر عليها لا يبالي بها فيعاقب بسببه وربما شخص يرتكب ذنوبا أكبر من او اكثر منها لكنه مع هذا يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع إليه وفي قلبه خوف من الله فتجد أن هذا قداء يعني لا يكون عنده من العقوبة على ذنوبه كما عند ذاك الاول الذي عوقب بماذا بذنوبه واضح انا ذكر مره احد الاشخاص ف اقول له انت مدخن وكذا هذا كان يدرس في بعض المعاهد الازهريه كان مدرسا للغه العربية فقلت له, له انت مدخن وكذا يقول الله هذا الجرم الوحيد في حياتي هذا الجرم الوحيد في حياتي طبعا انا أعرفه اعرفه يعني واعرف عنده ماذا ها جرائمات مظن عن هذا في الظن فيعلن ان لا تكلم عما بينه وبين الله ما يستر به لا في يظن له انواع من الاجرام لكن هو هكذا يظن ان هذا ان في حياته وماذا من تدخيل فتدجدوا مسدودا عن أن ينتبه أصلا أن عنده ما يجب أن يصحح وهذا مما يحصل عند كثير من الناس انني مثلا اتي الآن ارضى عن نفسي انا الحمد لله افهم امورا كثيره واعلم امورا كثيره وحالتي جيده و يعني أنا الحمد لله رجل يعني أذكر الله انا رجل اصوم رمضان انا رجل حججت بيت الله او اذا تمكنت ساع بيت الله انا رجل اؤدي الفرائض وربما ايضا اؤدي النوافل الحمد لله يقبل يده رجا ولا ولا شيء الا لا زياده على ما انا عليه هذا حال كثير من الناس وتجد عندك البلايا والرزايا والنواقص والقوارص والنواقض والقوارض والمعايب والمصايب والا و هو غير منتبه لا ينتبه الى ما, ما عنده فان الناس هم على هذا الحال الاكثرون حتى الذي عنده البلايا والرزايا لا ينتبه اليها وإذا ما كان في مقام لا يلتفت إلى أن هذا يمكن أن يكون بسبب تلك البلايا وغزا بسبب تلك الذنوب لا لا وكانه يتعامل في الواقع حتى بينه وبين نفسه وكانه ماذا وكانه المعصوم يتعامل وكانه المعصوم كيف كانني المعصوم يعني اقول انا سافعل كذا يبقى انا يمكن أن اكون مستجرا للجنا ها ألا يمكن أن اكون مقودا إلى السوء بسبب ما عندي أصلا من السوء واكتب الله على ما عندي من السوء اولا بالسوء ثانيا الاكثرون لا يفكرون في هذا اصلا والاكثرون ايضا هذا لا يعني ان من الاخوه تجد قبل خمس سنوات كان حريصا على أن يحضر مجالس العلم كل يوم أو كل بضعه أيام أو كل اسبوع أو كل عشرة أيام لكن تراه الآن لا يكاد يحضر مجلسا الا من مثلا من السنة إلى السنة إن كان وعرضا ربما عرضا واذا حضر النجلس حضره هامش حياته أكثر اكثر, أكثر المتدينين في الواقع أكثر المتسكين اكثر اصحاب الاستقامه الظاهره اكثر أه حضورهم في مجالس العلم هو حضور ماذا حضور هامشي واكثر الذين يقولون لا نحن نهتم وكذا يهتموا لحظوظ دنيويه ايضا لماذا انت تتم انك كل يوم تحضر في مجلس تقول انا اريد يعني انا اكون خطيبا ووجيها وشيخا وأتن... واعلم الناس حتى يعني ايش يكون لي رواج بين الناس وقد يستمر في هذا حتى يفقد الاحساس لا لا لا لا يدري هذا حق أما أنك تجد شخصا والا انا لكم هذا لانه يجب علينا جميعا أن نكون على هذا اما أن تجد شخصا هذا يطلب العلم بحرص وفهم لوجوب هذا عليه ويجعل هذا أساس حياتك لان حياته لا تمشي إلا بهذا اذا ما كان يحب أن يرضي ربه سبحانه وتعالى صحيح والا فكل الناس يحمل بعضهم على بعض حتى الاخوه هنا يقول لا هناك اخوه طيبون انا اقول ان لا احرار اخوه يفهمون غير ان الاخوه سيذاكرون غير ان الاخوه سيتعلمون غير ان الاخوه صحيح سي... كل الاخوه يرمون على غيرهم من الإخوة وفي النهايه لا تجد اخوه اليس كذلك في النهايه لا تجد احد قال والركن واما ما يتعلق بالصلاه فالواجب عليك أن تصلي وليس لك أن تدعيها لانها عمود الاسلام والركن الثاني من اركانه العظيمه والصواب ما عليه اهل السنة في الصلاة وغيرها فعليك أن تصلي كما يصلي احد السنه وعليك أن تحذر التساهل في ذلك فالصلاه عمود الاسلام وتركها كفر وضلاله فالواجب عليك الحذر من تركها والواجب عليك وعلى كل مسلم ومسلمه البدار إليها والمحافظة عليها في اوقاتها كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قالتين وقال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وقال سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فعليك ان تعتني بالصلاه وان تجتهدي في المحافظه عليها وان تنصحي من لديك في ذلك والله وعد المحافظين بالجنه والكرامة قال سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم عدد صفات عظيمه لاهل الإيمان ثم ختمها بقوله سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وهذا وعد وعد عظيم من الله عز وجل لاهل الصلاه واهل الايمان وقال سبحانه في سوره المعارج إن الإنسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذ نسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم عدد صفات عظيمه بعد ذلك ثم قال سبحانه والذين هم على صلاتهم محافظون اولئك في جنات مكرمون فنوصيك بالعناية بالصلاه والمحافظة عليها ووالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قره عيني في الصلاة فنحن لا بد ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وان نحاول التتشبه به صلى الله عليه وسلم في زيادة الإيمان حتى تكون الصلاه قرة عين للواحد منا حتى يكون حريصا عليها محبا لها مقبلا عليها لا كان الشيء الذي هو يريد أن يتخلص منه بسرعة حتى يضع عن كاهله بل هو يحبها يحب الصلاه يحب وتكرر الصلاه ولهذا من السبعة الذين يظنون الله في ظله ومن ظل اظله لظله ورجل قلبه معلق بالمساجد هذا يحب أن يذهب إلى المسجد وان يرجع من المسجد والى آخره يحب أن يكون في المسجد بعض الناس يصل به الامر لان يقول لا استطيع دخول المسجد طبعا خصوصا مع امور الشيطانيه وماوى وإلى آخره اخره كلها استطيع دخول المسجد لماذا فلان لم ياتي الى الدرس يقول انا لا استطيع هكذا نتضايق لا استطيع ان اخلى نفسي ويوم الشيطان وقد ياتيك احيانا يكربك او يبغضك يعني يا يا شيئا ما تقول انت استهب ويحاول الشيطان يبحث عن اي شيء حتى ضيقه بلك فانت حتى تمل حتى تساء حتى تذكر فانت يعني تقول انظر هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كده فهمت اذا لا فاعل مثلا يعني ما نقول على سبيل المثال اذا الشيطان يتيم كلهم بهذا الاخ عنده امر فلان فلاني ليس جيدا وهذا الاخ يفعل امور ليس جيده وهذا الأخ يا يسعى احوالا ليست جيده هذا حقيقة شيء ممل فرض الآن من من هذا الدرس واترك هذا لا, لا يستحقون شيء نقول مثلا انا اقول لكم نقول ياتي كانه كنا كمره قد كذب فلان و فلان وكذب بس انظر السقف بارد الجو الجو حار لا لا يا صحاب زحمه لا خالد لا يوجد احد ها الفرش لانظر لا هذا ايش هذا ايوه ولا هذه حشره ماذا اد ما الجو يا من هنا الى هنا الى هنا الى هنا هنا حتى ماذا حتى كرها اليك الامر حتى اثقل عليك ان تذهب إلى المسجد ولا حتى للصلاه صح. خصوصا إذا كان الامر مالو الشيطان بده يترقى معك اذا ردني صاحبك ويقول لك انت هناك تتضايق ما له يركزها بهذا المسجد البعيد فذاه هناك فيجد راحه نفسيه ويقول اسمعوا الله انا فتحت الشيطان ويريد ان يجبك هناك لانك هناك تصلي وحده لا تعليم ولا فهم ولا ارشاد ولا يطمع في خير فيه صحيح واحده كذا وبعد قليل تترك له ولا شيء انتهى الامر صحيح انا بعرف لكن هو النفسية هذه مؤقته لان بعد قليل سيضايقك الشيطان حتى من ذاك المسجد اذا ضمن انك لن ترجع الى الاول سيضايقك من هذا حتى تتركه ايضا صحيح قلنا لا لا انت من المساجد صارت أحد احد الاشخاص كانوا يتوضؤ في المسجد يقول المسجد انا تعبت منها أسجد فاجد رائحه ليست جيده أبو هناك المسجد يصلي فيه بعض العمال بيتونهم بالارجلههم فيها من التراب والكثف يضعونه في المد أنا لا اصلي في المسجد لأن هذه الاشياء فيه هذا الشخص هكذا طبعا هو يعني الله بيظلمه ان شاء وهو ان شاء ولا يظلم ربك احد لكن هكذا كانت كانت تعليله واضح فبيقول الله انت كذا وتركه كذا صلي في البيت يصلي في البيت راجعه النفسية آه. الحمد لله ما لا والله ال... ابو حمد الغزالي له كلام في أن المراه إذا كانت سيصلي في بيته ويكون هذا اخشع له فهل يترك الجماعه لاجل هذا وانا ابو حمد الغزالي لا التفت اليه لا تفصيلا ولا تفريعا فليذكر ما يذكر وهو يقول ابدا الكلام هيك شبهه ثم بعد قليل يتضايق حتى من ايش من الصلاة في في بيتك حتى, حتى يصل ياخذه الشيطان شيئ مشي حتى يصل به كما وصل ببعض الناس الى ان يكونوا ملحد احد الاخوه اعطاني ماده مسجله لشخص ملحد شاب في ال25 سافيثا تافه لا يدري أي شيء يقول المقال الذكرت انا أفك... وف هو فحصض الظاهر واحد قال له ما قال فهو اخذ الرد وقال انا ما احد اصلا كلام عجيب يعني اننا موجودون هذا شيء اننا غريب جدا اننا موجود هو انا وأنا لا احتاج نفكر هل يوجد اله ولا يوجد اله وانا بحثت عن الاله الو الو لا احد يرد فهمت قطان هو الذي كان يتصل قال هو يريد ان يرد واحد. انا انا اعرف اين هو سارد عليه صحيح يمكن ان ترد عليه او كما ما قال بعضهم عن شخص يقولنا انا طبفان من ان الايش الكتابات التي فيها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في شخص كتب قال بنرسله الى داعش انظرون القرار <تصفيق> بنرن مساله الكرف هذه يعني علي جولن طريقه المستغرب والله حسبي الله ونعم الوكيل والله مستكان بعد شويه تتكلم هالشخص تعرف الشخص الجائل الذي يتكلم وكانه يفهم كل شيء أنا, انا ارى كذا انتبهنا ولك لماذا هو لا يؤمن بوجود الله الو الو الو الو لميته رد فاذا لوجود الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله صحيح هذا لو كان هيك ثم نحن هل نحن نقلد الاتصال بالله سبحانه وتعالى في الدنيا كان من شخص دعى الله بأمر واذا وك... كان ترى يحصل لك اسال غيرك ربما يكون حصل لك دع الله بأمر وبالباختبارات كثيرة الأمر صعب جدا الأمر لا يمكن لا يكاد يمكن أن يقصد ثم وجد ان الله استجاب دعاءه صحيح سبحان الله من عنده كم اسأل... القصص الكثيره جدا ولعلنا إذا استخرجنا من الاخوه هنا انت كيف دا... هل مره دعوت الله بدعائنا وأجاب الله تعالى دعاءك بطريقه يعني هكذا تستغرب لا يمكن أن تكون شيئا يمشي باطار ميكانيكي طبيعي عادي لا تدخل فيه لاحد مع ان كل هذا مع ان الميكانيكيه الطبيعيه العاديه من الله تعالى يعني صحيح لكن لو فرضنا يعني مجاراه لهم لا شيء هكذا فيه تدخل الهي فيه, فيه فعل أو استغر لا تجد فيه الامر الالهي واضح سبحان الله انه ود كثير من الناس يعني هذا المؤمن المؤمنون يدركون ان بيد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى انت, انت تدعو الله بشيء هذا من اين ياتي صحيح لكن انت تدعو الله بتجد عجيب العجاب سبحان الله لا لا لكن هذا الغبي ها من انا اقول الو والعجيب طب اتصل بايه رقمك حتى قال انه كذاب صحيح هناك سبيل الى الاتصال بالوجهه بعض الخطائك لا يقف على المنبر يقول اذا اردت ان تتصل بالله فعليك بالرقم 24434 واذا اردت الرقم الخاص فزد بعد هذا 24 فنان فنان فنان قدمت بينهم الفرائض والرواتب الفرائض والسنه والرواتب هذه الارقاء يقول <تصفيق> على المنبر يا زلم <تصفيق> ما هذا اللي معناه يعني ان الانسان يصلي طيب صلي صلي أقبل على الله اقبل على الله وانظر الله سبحانه وتعالى يقول ولا يزال عبدي يتقرب الي من يقول من تقرب الي شبر تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا من اتاني يمشي اتيته ارولا اذا اقبل على الله تعالى حتى اقبل انفق انفق عليك وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ماذا كل انا لا احتاج الى هذا السؤال اصلا انني اعرف ان الله موجود او غير موجود والود هو الاشتغال بالاديان وان هذا الأديان كان كذا وعيسى هذا امه هناك مع شخصنا او تلم مع شخص اتقى الله منك اتقى الله منك والاعاذ بالله تعالى يقول اما ما سالت عنه من الوضوء وكيفيه الصلاه فهذا جواهر اولا الوضوء شرط لصحة الصلاة لا بد منه قال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاه فرسلو وجوهكم واعيدوا إلى الى المناسك وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هكذا امر الله سبحانه المؤمنين في سوره المائدة وقال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لا تقبل صلاة بغير وضوء وقال عليه الصلاه والسلام لا تقبل صلاه أحدكم إذا احدث حتى يتوضا فلا بد من الوضوء والوضوء اولا بالاستنجاء طبعا هنا ليس المراد أن الاستنجاء من الوضوء ولكن يقول ان الوضوء لا يصح الا أن يسبقه اولا ماذا الاستنجاء إذا كان الإنسان قد اكل غائط او بول يستنجي بالماء من بوله وغائط أو يستجمر باللبن ليس باللبن يدخل اللبن هذا من مسائل الصحراء يستعملون اللبن في الاستنجاء وما الى ذلك او يستن او يستجمر باللبن يعني, الـ يعني الـ هذا الذي ايش يبنى به تعرف اللبن الذي يبنى به او بالحجاره او بالمناديل الخشنه الطاهره خشنه من غير ان تكون مؤذيه لكنها لماذا خشنه حتى تكون منقية لانها إذا لم تكن خشنه على ما يريد الشيخ لا تكون منقية الطاهرة عما خرج منه ثلاثه مرات يعني بثلاثه احجار أو بثلاث مسحات أو إذا حصل الانقاء بها الحمد لله إذا حصل الانقاء بما دون الثلاث لابد ان نكمل المسحات الثلاث او اكثر اذا لم يحصل الانقاء بالثلاث يزيد فوق الثلاث حتى ينقي المحل يزيدوا بالثلاث في مسحط حتى يمكن المحل وهذا تقدم كله معنى لكن نعيده الان يعني باختصار والمحل هو الدبر والقبل من الرجل والمراه حتى ينقي الفرجين من اثار الغائط والبول والماء أفضل وإذا جمع بينهما استجمر بالحجارة أو ما قام مقامها واستنجر بالماء بعدها كان اكمل واكمل هذا عند الجمهور ثم يتوضأ الوضوء الشرعي اذا هذا قبل الوضوء ثم يتوضأ الوضوء الشرعي ويبدا الوضوء بالتسميه يقول بسم الله عند بدء الوضوء هذا هو المشروع واوجبه جمع من اهل العلم أن يقول بسم الله عند بدء الوضوء لكن لم يثبت حديث يعني يجزم بصحته في ايجاب البسمله لكن لا ينبغي أن يشكك في استحبابها وان قولها ثم يغسل كفيه ثلاثه مرات هذا هو الافضل ثم يتمضمض يستنشق ثلاثه مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه أو ثم يتمضمض ثم يغسل كفيه ثلاث مرات هذا هو الافضل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثه مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثه من منابت الشعري من الاعلى من فرق من, من فوق إلى الذقن أسفل الى الذقن ومن حضر الى الذقن هذه الذقن هنا ومن حضر من اللقيين بعض الناس بيضقق الذقن على المحل كله لجناب الذقن وعرضا الى فروع الودنين يعني من شحمه الاذن الى شحمه اذن هكذا غسل الوجه ثم رسلوا يديه من أطراف الاصابع هنا بعض الناس يظن أنه غسل كفين في الأول اذا لما ياتي في غسل اليدين إلى المرفقين يغسل من يقول يغسل من اول البنط لا هذا غلط واذا فعل هذا بدون غسل الكف لا يصح وضوؤه لابد ان يغسل من أطراف الاصابع إلى الايش الى المرفق من أطراف الاصابع إلى المرفق مفصل الذراع من العضل أو هو مجموع العظامي هذا المفصل هو مجموع ماذا له عظمتان بينهما عظمة عظمتان من اعلى بينهما عظمة ماذا التي هي الذراع ضربه الذراع وعظمه العبد مفصل الذراع من العضد مفصل الذراع مفصل الذراع من العضد والمرفق يكون مغسوله يغسل اليمنى ثم اليسرى الرجل والمراه ثم بعد ذلك يمسح الراس والاذنين الرجل والمراه اذا كلاهما يفعله ثم بعد ذلك يغسل ويجله اليمنى ثلاثا مع الكعبين ثم يفرك ثلاثا مع الكعبين لكن يشرع في الساق حتى يشرع في الساق فالكعبان مغسولان أو حتى يشرع يشرع حتى يشرع في الساق فالكعبان مغسولان لا بد ان يستوعب الكعبين بالغسل فيغسل من فوق الكعبين ما معه يتحقق من غسل الكعبين لا انما الزياده على هذا بالمبالغه في غسل الساق هذا لا يستحب على الراجل والسنه ثلاثه ثلاثه يعني ان يكون الوضوء ثلاثه ثلاثه في المضمضه والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين اما الراس مسح واحدة واحده مع الاذنين هذه هي السنة لان الاذنين من المنافس وان لم يغسل وجهه الا مره عنهم بالماء ثم عم يديه بالماء مره مره وهكذا الرجلان عنهما بالماء مره مره أو مرتين مرتين اجزى ذلك ولكن الأفضل ثلاثه ثلاثه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه توضى مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثه وثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضى في بعضها ثلاثه وفي بعضها مرتين فالامر واسع بحمد الله والواجب أن يغسل كل عضو مره يعمه بالماء يعم وجهه بالماء مع المضمضه والاستنشاق ويعم يده اليمنى ان يعممها بالماء حتى يغسل المرفق حتى يغسل يعم يده اليمنى بالماء حتى يغسلها حتى يغسل المرفق وهكذا اليسرى يعمها بالماء وهكذا يمسح راسه واذنين وعمره اساب المس ثم الرجلان يغسل اليمنا مره يعمها يغمرها بالماء واليسرى كذلك يغمرها بالماء مع الكعبين هذا هو الواجب وإن كرر تنتين كان افضل وان كرر ثلاثه كان افضل وبهذا ينتهي الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه روايه في الصحيح اللهم اجعلنا التوابين واجعلنا المتطهرين وقلنا من قبل اكثر من مره هذه الزياده عند الترمذي وغيره وفي اسنادها ضعف هكذا علم النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه وصح انه أنه قال ما منف من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من أيها شاء ظهرا مسلم في صحيحه وزاد الترمذي بإسناد حسن وبهذا الكلام نظر بعد هذا بعد ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قال يقال بعد الوضوء يقول الرجل وتقوله المرأة خرجت الحمام يعني بعد انتهاء الوضوء وبهذا عرفت الوضوء الشرعي وهو مفتاح الصلاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا الحديث رويه من, من, من حديث من من الصحابه كعلي وجابر وابي سعيد الخدري واسريده كلها فيها ضعف بعضها بعض من بعض احطها ضعفا حديث علي الذي هو من روايه عبد الله من روايه عبد الله بن محمد بن عقيل ابن ابي طالب وهو مختلف فيه والراجح ان في اضافه وانه لا وان الاصل عدم الاحتجاج بروايته وعدم الاحتجاج بحديثه يقول بعد هذا كيفية الصلاه ثانيا الصلاه وكيفيتها يبداها بالتكبير للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يعني في كل طبعا كل صلاه لا بد فيها من التكبير يقول الله اكبر باللغه العربيه ولا تصح ولا صح التكبير بغير اللغة العربية خلافا للحنفيه خلافا للحنفيه يقولون يصح التكبير بغير اللغة العربية يقول الله أكبر الرجل والمراه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره فهنا لابد من تعلم التكبير الصحيح لأن كثير من الناس لا يحسنون التكبير يعني لا لا ينطق تكبيرا نطقا صحيحا بل ينطقه بلكنه او بلهجه ربما معها لا يسح التكبير كما بعض المصريين يقول الله يقول الله اكبر أكبر يقول اكبر ليس اكبر اكبر فهمت هذا نعم او بعضهم يجعل الكاف مثلا ااا تقرب الى الشين عباغ اشباغ فاهمت او يكسر كما للاتراك الله اكبر فهمت هكذا او الله اكبر يعني اضافات كثيره و... لكنات تتعلمها تنطق بالعربيه الصحيحه الله ا الهمزه فتحه ايش ا اذا ليست ا ليست اكبر اكبر إذن الله اكبر اكبر ب فتحة ايش با اذا أك اكبر اكدر مش اكبر او او اكبر او اكش ايه هذا كله ماذا تتعلم موطن الخطا في لهجتك او في لغتك حتى تصححها والأخ الذي يعرف هذا من من اهل بلد النطق يحرص على تعليم هذا اخوانه ليس كذلك يا يا رسالة التعليم هذا اخوانا يعني انت تعرف أن الناس في بلدك يخذونه في الأمر الفلاني فاذا ترى اخوانك من مرض تنبيهم على الخطا في الامر الفلاني أو في الحظ الفلاني لان هذا اهل هذا البلد يخذونه في الحظ الفلاني لكن ينطقون الحظ الفلاني على الصواب واهل البلد الاخرى يخذونه في الحظ الفلاني لكن ينطقون الحظ الثاني عيش على الصواب بارك الله فيك لبعض الناس يقديمكم هنا يتعلم الصواب لكن اذا رجع إلى بلده رجع إلى عادة اهل بلده فهمت انه يعرف متى يصوم انه ينطق تكبير الله أكبر لكن لكنه لو لوجد الناس في بلده يمتونها بطريقه اخرى فيتابعهم واضح ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا هو اكثر ما ورد في الاستفتاحات أو يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالسجى الماء والبرد وهذا مروي في صحيح مسلم هو صح من من جهه الروايه من الاستفتاح الأول لأن الاستفتاح الأول مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسانيذ ضعيفه وإن كانت هذه الأسانيد تقوى بمجموعها وبشواذها ولانه ثبت هذا الاستفتاء عن بعض الصحابه فعمر رضي الله تعالى عنه لكن الاستفتاء هذا الثاني أصح قالوا هذا اصح شيء ورد في الاستفتاء هذا الشيخ يقول فينفعنا هذا او هذا فكله صحيح هناك استفتاحات اخرى ثابته عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا تبي شيء منها صح ولكن هذان الاستفتاحان من اقصرها فإذا اتى رجل او المراه بواحد منهما كفى ولتنبيه أن الإخوة ينبغي أن يحرصوا على حفظ الادعيه والاذكار انا انصحك انك يكون معك كتاب الأذكار كل يوم نحفظ ذكرا أو او بعض الناس يعني حتى يسهل عليهم كل يومين ذكر من ذكر من اركان النوم من اركان بعض من اركان الصلاه سمعت الرعد ماذا تقول اذا رايت المطر ماذا تقول لانك لما ينزل المطر وانت في الشارع او يا ترى ماذا وانت في كذا لانك تقول اين كتاب الاذكار وربما لا تجده اذا انت تستعد بالحفظ كن مستعدا بالحفظ في صلاة الجنازه ما الادعيه الوارده ما الادعيه الثابتة هناك ادعيه وارده في الدعاء للميت ما هي صحيح ولا لا فانت هذه تحفظها عموما هذه نصيحه دبر الذكر احفظ منه كل يوم من ذكر أو كل يومين ذكر اجعل نفسك هذا دائما محتاجا ان انت اليها تحفظ الاستفتاحات تحفظ الادعيه تحفظ الادعيه التي تقال قبل التسليم بعد التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال قبل التسليم هكذا فاذا اكبر الرجل او المراه بواحد منهما كفى هذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب عند عامه اهل العلم فلما شرع في القراءه حالا بعد التكبير اجزا ولكن هذا الاستفتاح مستحب خلافا للمالكيه المالكيه يقول إذا كبر لا يستفتح ولا يستعيد ولا يبسمل بل مباشره يقول الحمد لله رب العالمين فان هذا لا لا يعني مشك في مرجوحيته ما مرجوح يعني ضعيف فلو شرحها في القراءه حالا بعد التكبير اجزا ولكن كونه ياتي بالاستفتاح افضل تاسيا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك نقف